أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هارون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 وَهَبَ لِي رَبِّي حِكْمَةً وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَعَلَّمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ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 فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيدين فأوحينا إلى موسى أن ضرب عصاك البحر فلقف كان كل فرق كالطود العظيم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 قال أَفَرَأَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلرَّحْمَٰنِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ <تصفيق> الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كِبْرًا فِيهَا وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ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 فافتح بيني وبينهم فتعا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَاتٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون